بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني من الشريط الاول من كتاب الرعاية تتم تباب معرفة الحروف التي يؤلف منها الكلام وعللها. لها بهن ايضا في كثير من الكلام نحو قولك شفاء الهمزة بدل من ياء لان فعال من شفاء يشفي وتقول كساء الهمزة بدلا من واو لأنه فعال من كسايفسو وتقول رسائل الهمزة بدل من أرف زائدة لأنه جمع رسالة فعرف ذلك من حكم هذه الحروف وصورها وعللها باب ما تضمنه تأذيف الكلام وعلله الكلام كله ألف من أربعة أشياء من حرف متحرك ومن حرف ساكن ومن حركة ومن سكون وذلك يرجع إلى شيئين حرف متحرك وحرف ساكن والحرف المتحرك في كلام العرب أكثر من الساكن كما أن الحركة أكثر من السكون وإنما كان الحرف المتحرك في الكلام أكثر من الساكن لأنك لا تبتدئ إلا بمتحرك وقد يتصل به حرف آخر متحرك وآخر بعد ذلك متحرك ولا يجوز أن يبتدأ بساكن ولا أن يتصل ساكن بساكن أبدا إلا أن يكون الأول حرف مد وليم أو يكون الثاني سكن للوقت وإنما كانت الحركة أكثر من السكون للعلة التي ذكرنا في المتحرك والساكن باب معرفة ما السابق من الحروف والحركات وعلل ذلك اختلف النحويون وأهل النظر في الحرف والحركة أيهما قبل الآخر إن لم يسبق أحدهما الآخر في قوة النظر فقال جماعة الحروف قبل الحركات واستدلوا على ذلك بعلل منها أن الحرف أن يسكن ويخلو من الحركة ثم يتحرك بعد ذلك فالحركة ثانية أبدا والأول قبل الثاني بالاختلاف ومنها أن الحرف يقوم بنفسه ولا يضطر إلى حركة والحركة لا تقوم بنفسها ولا بد أن تكون على حرف فالحركة مضطرة إلى الحرف والحرف غير مضطر إلى الحركة فالحرف أول ومنها أن من الحروف ما لا يدخله حركة نحو الألف وليس تم حركة تنفرد بغير حرف فدل ذلك عندهم على أن الحروف في القوة متقدمة على الحركات وقال قوم الحروف بعد الحركات والحركات أولا واستدلوا على ذلك بأن الحركات إذا اشبعت تولدت منها الحروف نحو الضمة تتولد منها الواو والكسره تتولد منها الياء والفتحة تتولد منها الألف فعلم بذلك أن الحركات أصل للحروف والأصل هو الأول وهذا قول ضعيف لأن الحركات التي تتولد منها الحروف لا تنفرد بنفسها ولا بد أن تكون على حروف فكيف تسبق الحروف وهي لا تنفرد من الحروف وقال جماعة الحروف والحركات لم يسبق أحدهما الآخر في الاستعمال بل استعمل معا كالجسم والعرض اللذين لم يسبق أحدهما الآخر وقد طعن في هذا القول فقيل إن السكون في الجسم عرض وليس السكون في الحرف حركة فزوال الحركة من الحرف لا يؤديه إلى حركة إلى حركة أخرى بل إلى السكون فقط وزوال العرض من الجسم يؤديه إلى عرض آخر يخلف لأن حركة الجسم وسكونه كل واحد منهما عرض يتعاقبان عليه وليس سكون الحرف حركة وايضا فإن الجسم الذي هو نظير الحرف لا يخلو من عرض للبثة وبذلك علمنا أن الأجسام كلها محدثة إذ لا يفارقها المحدث وهو العرب وما لم يسبق المحدث فهو محدث مثله والحرف قد يخلو من الحركة ويقوم بنفسه ولا يقال لسكونه حركة قال أبو محمد وهذا الاعتراض إنما يلزم منه ألا يشبه الحرف بالجسم والحركة بالعرض، وليس ينفي قول من قال إن الحرف والحركة لم يسبق أحدهما الآخر في الاستعمال. ومن الدليل على صحة هذا القول. إن الكلام الذي جيء به للإفهام مبني من الحروف والحروف إن لم تكن في أول أمرها متحركة فهي ساكنة والساكن لا يمكن أن يبتدأ به ولا يمكن أن يتصل به ساكن آخر في سر الكلام لا فاصل بينهما فلا بد ضرورة من كون حركة مع الحرف لا يتقدم أحدهما الآخر إذ لا يمكن وجود حركة على غير حرف وايضا فإن الكلام إنما جيء به لتفهم المعاني التي في نفس المتكلم وبالحركات واختلافها تفهم المعاني فهي منوطة بالكلام مرتبطة به ونيطة به إذ بها يفرق بين المعاني التي من أجلها جيء بالكلام وهذا القول أولى من غيره باب الاختلاف في حروف المد واللين والحركات الثلاث أيهما مأخوذ من الآخر وعلى لذلك اختلف النحويون في الحركات الثلاث الفتحة والضمه والكسرة هل هي مأخوذة من حروف المد واللين الثلاث الألف والواو والياء أو حروف المد واللين مأخوذة من الحركات الثلاث؟ فقال أكثر النحويين إن الحركات الثلاث مأخوذة من الحروف الثلاثة الضمة من الواو والكسرة من الياء والفتحة من الألف واستدلوا على ذلك بما قدمنا من قول من قال إن الحروف قبل الحركات والثاني أبدا مأخوذ من الأول والأول أصل له ولا يجوز أصل الأول من الثاني لأنه يصير مأخوذا من المعدوم وستدلوا على ذلك أيضا أن العرب لما لم تعرب أشياء من الكلام بالحركات التي هي أصل الإعراب أعربته بالحروف التي أخذت الحركات منها وذلك نحو التثنية والجمع المسلم ونحو الأسماء الخمس المضافة معطلة وهي أخوك وأبوك وفوك وحموك وذو مال قالوا ألا ترى أنهم لما لم يعربوا هذا بالحركات أعرضوه بالحروف التي أخذت الحركات منها قال أبو محمد وفي تسمية هذه الحروف بالأعراب اختلاف ليس هذا موضع ذكر، واستدلوا على صحة ذلك أيضا أن هذه الحروف لو كانت مأخوذة من الحركات لكانت الحركات قبلها والحركة لا تقوم بنفسها فكيف يتقدم ما لا يقوم بنفسه وقال قوم حروف المد واللين الثلاثة مأخوذة من الحركات الثلاثة واستدلوا على ذلك بأن الحركات إذا أشبعت حدثت منها هذه الحروف الثلاثة واستدلوا أيضا على ذلك أن العرب قد استغنت في بعض كلامها بالضمة عن الواو وبالكسرة عن الياء وبالفتحة عن الألف فيكتفون بالأصل عن الفرع لدلالة الأصل على فرعه تقول هذا زيد وبيناه عمر والأصل هذا هو وبينه هو وأنشدو فلو أن الأطباء كانوا حول وكان مع الأطباء الشفاء فحذف الواو من كانوا وأبقى الضمة تدل عليها وقال آخر دار لسلم إذه من هواك فحذف الياء من هي بعد أن أسكنها لدلالة الكسرة عليها وقال آخر فبيناه يشري رحله قال قائل لمن جمل رخو الملاق نجيب يريد فبيناهو فأسكن الواو ثم حذفها لذلالة الضمة عليها ويقولون إن في الدار فيحذفون الألف من أنا لذلالة الفتحة عليها ومن قرأ ونادى نوح ابنها وكان بفتحها يريد ابنها فحذف الألف لبلالة الفتح عليها يريد من قرأ بذلك أنه كان ابن زوجته ولم يكن ابنه لصلبه وهذا كثير في الكلام وقال بعض أهل النظر ليست هذه الحروف مأخوذة من الحركات الثلاث ولا الحركات مأخوذة من الحروف إذ لم يسبق أحد الصنفين الآخر على ما قدمنا من قول من قال إن الحروف والحركات لم يسبق أحدهما الآخر وهو قول صحيح إن شاء الله تعالى باب بيان ما زادت العرب في كلامها على التسعة والعشرين الحروف المشهورة وعلى لذلك اعلم أن العرب قد استعملت مع التسعة والعشرين حرفاً المشهورة ستة أحرف زائدة عليها اتسعت بها في كلامها وتفصحت بها في لغاتها من ذلك النون الخفيفة نحو التنوين والنون التي تخفى عند الكاف والجيم وشبه ذلك نحو النون الخفيفة التي تؤكد بها الأفعال لأن مخرجها من غير مخرج النون المتحركة والنون الصحيحة السكون وسترى بيان ذلك إن شاء الله تعالى في باب النون والثاني الألف الممالة التي هي ألف بين الألف والياء لا هي ألف خالصة ولا ياء خالصة إنما هي ألف قريبة من لفظ الياء لعلل اوجبت ذلك وبذلك قرأ حمزه والكسائي في كثير من القرآن نحو الهدى والعلى وأسارة ووافقهما أبو عمر وغيره على جملة من والثالث الألف المفخمة وهي ألف يخالط لفظها تفخيم يقربها من لفظ الواو كما كانت الألف الممالة الفا يخالط لفظها ترقيق يقربها من الياء فهي نقيضة الألف الممالة وبذلك قرأ ورش عن نافع في الصلاة ومصلى والطلاق وبظلام وشبه وذلك فاش في لغة أهل الحجاز. وإنما دعاهم إلى ذلك إرادة نفي جواز الإيمالة فيها وقال بعض النحويين ولذلك كتبت الصلاة بالواو على لغة الذين فخموا الألف والرابع الصال الذي يخالط لفظها لفظ الزاي نحو الزراط وقصد السبيل وشبهه ففعلوا ذلك بها لقرب الزاي من الصاد اذ هما من مخرج واحد ومن حروف الصفير والأصل في الصراط السين والسين حرف مهموس منفتح فيه صفير والطاء حرف مطبق مجهور لا صفير فيه والمهموس ضد المجهور وهو اضعف منه في النطق والمخرج والمطبق ضد المنفتح وهو اقوى منه في النطق والمخرج فلما اجتمعت الأضداد في النطق أبدلوا من السين حرفا يؤاخيها في الصفير ومن مخرجها ويؤاخي الطاء في الجهر وهو الزاي وخلطوا بلفظ الزاي الصاد لمؤاخاتها لها في المخرج والصفير ولمؤاخاتها للطاء في الإطباق لئلا يخل بزواد السين وصفيرها فقرب لفظها من لفظ الطاء عند ذلك وصار عمل اللسان من موضع واحد ولم يخلوا بالسين التي هي الأصل إذ قد عوضوا منها حرفا من مخرجها فيه من الصفير مثل ما فيها وكذلك الدال حرف مجهور لا صفير فيه والصاد حرف مهموس فيه صفير ففعلوا به ما فعلوا بالسين قبل الطاء ليعمل اللسان عملا واحدا وبذلك قرأ حمزة والكسائي في مواضع فلا هي صاد خالصة ولا هي زاي خالصة والخامس همزة بين بين هي مستعملة في كلام العرب وفي القرآن يجعلون الهمزة مخففة بين الهمزة والألف وبين الهمزة والواو وبين الهمزة والياء نحو راي في المفتوحة ويؤز في المضمومة وسئيم في المكسوره فلا هي همزة محققة خالصة ولا هي حرف آخر خالص غير الهمزة لكنها في حال تخفيفها بين حرفين بزينتها محققة فهذه الخمسة الأحرف مستعملة في الكلام والقرآن كثيرا وهي زائدة على التسعة والعشرين الحروف المشهورة ومخرج كل حرف من هذه الخمسة متوسط بين مخرج الحرفين اللذين اشتركا فيه وأما الحرف السادس فهو حرف لم يستعمل في القرآن وهو حرف بين, الجيم بين الشين والجيم وهي لغة لبعض العرب يبدلون من كاف المؤنث شينا يخالط لفظها لفظ الجيم قال ابن ذريد يقولون في غلامك, غلامك غلامش يجعلون الكاف بين الشين والجيم ومنهم من يجعلها شينا خالصة فذلك خمسة وثلاثون حرفا وبعض العرب يزيد عند الاضطرار إلى هذه الخمسة والثلاثين حرفا سبعة أحرف وهي قليلة الاستعمار في الكلام ولا تستعمل في القرآن وهي شاذة فتبلغ الحروف في عدتها اثنين وأربعين حرفا قال ابن دريد فمن ذلك حرف بين القاف والكاف وحرف بين الجيم والكاف يقولون في جمل كمل وفي القوم الجوم وذلك قليل في لغاتهم ولذلك أعرضنا عن شرح باقيها باب بيان اشتراك اللغات في الحرف وانفراد بعضها من بعض اعلم أن الحروف التسعة والعشرين المشهورة قد اشتركت في استعمالها لغات العرب ولغات العجم إلا الظاء فإنها للعرب خاصة ليس في لغات العجم ضاء وقد قيل إن الحاء أيضا انفردت بها العرب ليس في لغات العجم حاء وقال الأصمعي ليس في الرومية ولا الفارسية ساء، ولا في السريالية ذال وكذلك ستة أحرف انفردت بكثرة استعمالها العرب وهي قليلة في لغات بعض العجم ولا توجد البتة في لغات كثير منهم وهي العين والصاد والضاد والقاف والضاء والثاء وانصردت العرب أيضا باستعمال الهمزة متوصفة ومتطرفة ولم يستعمل ذلك العجم إلا في أول الكلام ويروى أنه ليس من لسان يختلف في لفظ التنور باب صفات الحروف وألقابها وعللها قال أبو محمد لم أزل أتتبع ألقاب الحروف التسعة والعشرين وصفاتها وعللها حتى وجدت من ذلك أربعة وأربعين لقبة صفات لها وصفت بذلك على معان ولعلل ظاهرة فيها نذكرها مع كل قسم إن شاء الله تعالى في أربعة وأربعين بابا. وربما جتمع للحروف صفتان وثلاث وأكثر فالحروف تشترك في بعض الصفات وتفترق في بعض والمخرج واحد وتتفق في الصفات والمخرج مختلف ولا تجد أحروفا اتفقت في الصفات والمخرج واحد لأن ذلك يوجب اشتراكها في السمع فتصير بلفظ واحد فلا يفهم الخطاب منها وهذه الصفات والألقاب إنما هي طبائع في الحروف خلقها الله عز وجل على ذلك فسميت تلك الطبائع التي فيها بما نذكر من الألقاب اصطلاحا ولقبت به اتفاقا مع ما يسعد ذلك من معنى الاشتقاق الذي نذكره إن شاء الله تعالى الأول الحروف المهموسة وهي عشرة أحرف يجمعها هجاء قولك ستش خصه أو هجاء قولك سكت فحثه شخص أو هجاء قولك كست شخصه فحث ومعنى الحرف المهموس إنه حرف جرى مع النفس عند النطق به لضعفه وضعف الاعتماد عليه عند خروجه فهو أضعف من المجهور وبعض هذه الحروف المهموسة أضعف من بعض الصاد والخاء أقوى من غيرهما لأن في الصاد اطباقا واستعلاءا وصفيرا وكل هذه الصفات من صفات القوة وفي الخاء استعلاء وإنما لقب هذا المعنى بالهمس لأن الهمس هو الحس الخفي الضعيف فلما كانت ضعيفة لقبت بذلك قال الله جل ذكره فلا تسمع إلا همسا قيل هو حس الأقدام الثاني الحروف المجهورة وهي أقوى من المهموسة المذكورة وبعضها أقوى من بعض على قدر ما فيها من الصفات القوية غير الجهر وهذه الحروف هي ما عدا الحروف المهموسة المذكورة قبل هذا ومعنى الحرف المجهور أنه حرف قوي يمنع النفس أن يجري معه عند النطق به لقوته وقوة الاعتماد عليه في موضع خروجه وإنما لقب هذا المعنى بالجهر لان الجهر الصوت الشديد القوي فلما كانت في خروجها كذلك لقبت به لأن, لأن الصوت يجهر بها لقوتها الثالث الحروف الشديدة وهي ثمانية أحرف يجمعها هجاء قولك أجدك أجد قطبته ومعنى الحرف الشديد أنه حرف اشتد لزومه لموضعه وقوي فيه حتى منع الصوت أن يجري معه عند اللفظ به والشدة من علامات قوة الحرف فإن كان مع الشدة جهر وإطباق والاستعلاء فذلك غاية القوة في الحرف لأن كل واحدة من هذه الصفات تدل على القوة في الحرف فإذا اجتمعت نتان من هذه الصفات في الحرف أو أكثر فهي غاية القوة كالطا فعلى قدر ما في الحرف من الصفات القوية كذلك قوته وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة كذلك ضعفه فافهم هذا لتعطي كل حرف في قراءتك حقه من القوة ولتتحفظ ببيان الضعيف في قراءتك فالجهر والشدة والصفير والإطباق والاستعلاء من علامات قوة الحرف والهمس والرخاوة والخفاء من علامات ضعف الحرف فاعرف هذه المقدمة وإنما لقب هذا الصنف بالشدة لاشتداد الحرف في موضع خروجه حتى لا يخرج معه صوت ألا ترى أنك تقول في الحرف الشديد ألج ألد فلا يجري النفس مع الجيم والدال وكذلك أخواتهما فلما اشتد في موضعه وامتنع الصوت أن يجري معه سمي حرفا شديدا الرابع الحروف الرخوة وهي ثلاثة عشر حرفا يجمعها قولك سخذ ضغش زحف صه بص وهي ما عدا الشديدة المذكورة وما عدا هجاء قولك لم يرو عنا ومعنى الحرف الرخو أنه حرف ضعف الاعتماد عليه في موضعه عند النطق به فجرى معه الصوت فهو أضعف من الشديد ألا ترى أنك تقول في ألس ألش فيجري النفس والصوت معهما وكذلك أخواتهما بخلاف الشديدة وإنما سميت بالرخوة لأن الرخاوة اللين واللين ضد, الشد ضد الشدة فسميت بذلك لأنها ضد الشديدة وهذه الصفات من علامات الضعف كالهمس والخفاء فاعرف الصفات الضعيفة والصفات القوية تقوى بذلك على تجويد لطبك بكتاب الله جل جلاله فإذا كان أحد الصفات الضعيفة في حرف كان فيه ضعف وإذا جتمعت فيه كان ذلك أضعف له كالهاء التي هي مهموسة رخوة منفتحة خفية وكل واحدة من هذه الصفات من صفات الضعف في الحرف ولذلك بينت الهاء بواو مرة وبياء مرة زيد ذلك بعدها لضعفها وخفائها في قولك رماه عصاه وبه وفيه ولم يفعل ذلك بشيء من الحروف غيرها كذلك الصفات القوية إذا كان أحدها في حرف قوي بذلك فإذا جتمعت في حرف كان ذلك أقوى له كالطاق الذي جتمع فيه الجهر والشدة والإطباق والاستعلاء ونحو الصاد الذي جتمع فيه الصفير والإطباق والاستعلاء فهو دون الطاء في القوة إذ عدمت الجهر والشدة والضاد أقوى من الصاد لأن الضاد حرف مجهور مع أنه مطبق مستعل مستطيل فالجهر الذي فيه أقوى من الصفير الذي في الصاد فاعرف هذا الخامس الحروف الزوائد وهي عشرة أحرف يجمعها هجاء قولك سألتمونيها أو هجاء قولك اليوم تنساه ومعنى تسميتهم لها بالزوائد أنه لا يقع في كلام العربي حرف زائد في اسم ولا فعل إلا من هذه العشرة أحوف المذكورة يأتي زائدا على وزن الفعل ليس بفاء ولا عين ولا لام وقد يجتمع في الفعل زائدتان منها وثلاث زوائد, وثلاث زوائد منها نحو انطلق واستكبر الهمزة والنون والسين والتاء زوائد وقد اجتمع منها أربعة في المصادر نحو استكبارا الهمزة والسين والتاء والألف زوائد وقد تقع هذه الحروف أصولا غير الزوائد في مواضع أخر إلا الألف فإنها لا تكون أصلا إلا منقلبة عن حرف آخر وقد ذكرنا ذلك وتلقب أيضا هذه الحروف بالحروف المذبذبة وهو اللقب السادس وإنما سميت بالمذبذبة لأنها لا تستقر على حال تقع مرة زوائد ومرة أصولاً وسائر الحروف غيرها لا تقع إلا أصلا إلا الألف السابع الحروف الأصلية وهي تسعة عشر حرفا وهي ما عدا الحروف الزوائد المذكورة وهي حروف المعجم كلها ما عدا هجاء اليوم تنساه أو سألتمونيها وإنما وإنما سميت بالحروف الأصلية لأنها لا تقع أبدا في كلام العربي في الأثناء والأفعال إلا أصولاً إما فاء الفعل أو عينه أو لامه الثامن حروف الإبدال وهي 12 حرفا يجمعها هجاء قولك طال يوم أنجدته وإنما سميت بحروف الإبدال لأنها تبدل من غيرها تقول هذا أمر لازم ولازم فتبدل أحدهما من الآخر فالميم بدل من الباء ولا تقول الباء بدل من الميم لأن الباء ليست من حروف الإبدال وإنما يبدل غيرها منها ولا تبدل هي من غيرها وليس البدل في هذا جائزا في كل شيء إنما هو موقوف على السماع من العرب ينقل ولا يقاس عليه فلم يأتي في السماع من العرب حرف يكون بدلا من غيره إلا من أحد هذه الاثني عشر حرفا التاسع حروف الإطباط وهي أربعة أحرف الطاء والضاء والصاد والضاء وإنما سميت بحروف الاطباق لأن طائفة من اللسان تنطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بهذه الحروف وتنحصر الريح بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بها مع استعلائها في الفم وبعضها أقوى, من الإطباق وبعضها أقوى في الاطباق من بعض فالطاء أقواها في الإطباق وأمكنها لجهرها وشدتها والضاء أضعفها في الإطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا والصاد والضاد متوسطتان في الإطباق العاشر الحروف المنفتحة وهي خمسة وعشرون حرفا وهي ما عدا حروف الإطباق المذكورة وإنما سميت بالمنفتحة لأن اللسان لا ينطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بها ولا تنحصر الريح بين اللسان والحنك بل ينفتح ما بين اللسان والحنك وتخرج الريح عند النطق بها الحادي عشر حروف الاستعلاء وهي سبعة منها الأربعة الأحرف التي هي حروف الإطباق المذكورة والغين والخاء والقاف. وإنما سميت بالاستعلاء لأن الصوت يعلو عند النطق بها إلى الحنك فينطبق الصوت مستعليا بالريح مع طائفة من اللسان مع الحنك مع حروف الاطباق المذكورة على هيئة ما ذكرنا ولا ينطبق مع الخاء والغين والقاف إنما يستعلي الصوت غير منطبق بالحنك الثاني عشر الحروف المستفلة وهي 22 حرفا وهي ما عدا الحروف المستعلية المذكورة وإنما سميت مستفلة لأن اللسان والصوت لا يستعلي عند النطق بها إلى الحنك كما يستعلي عند النطق بالحروف المستعلية المذكورة بل يستفل اللسان بها إلى قاع الفم عند النطق بها على هيئة مخارجها الثالث عشر حروف الصفير وهي ثلاثة الزاي والسين والصاد وإنما سميت بحروف الصفير لصوت يخرج معها عند النطق بها يشبه الصفير ففيهن قوة لأجل هذه الزيادة التي فيهم فالصفير من علامات قوة الحرف والصاد أقوىها للإطباق والاستعلاء اللذين فيها والزاي تليها في القوة للجهر الذي فيها والسين أضعفها للهمس الذي فيها الرابعة عشر حروف القلقلة ويقال اللقلقة وهي خمسة أحرف يجمعها هجاء قولك جد بقى وإنما, وإنما سميت بذلك لظهور صوت يشبه النبرة عند الوقف عليهم وإرادة إتمام النطق بهم فذلك الصوت في الوقف عليهن أبين منه في الوصل بهن وقيل أصل هذه الصفة للقاف لأنه حرف ضغط عن موضعه فلا يقدر على الوقف عليه إلا مع صوت زائد لشدة ضغطه واستعلائه ويشبهه في ذلك أخواته المذكورات معه وقد قال الخليل القلقلة شدة الصياح وقال اللقلقة شدة الصوت فكأن الصوت يشتد عند الوقف على القاف، فسميت بذلك لهذا المعنى وأضيف إليها أخواتها لما فيهن من ذلك الصوت الزائد عند الوقف عليهم والقاف أبينها صوتا في الوقف لقربها من الحلق وقوتها في الاستعلاء. الخامس عشر حروف المد واللين وهي ثلاثة أحرف الألف والواو الساكنة التي قبلها ضمة والياء الساكنة التي قبلها كسرة وإنما سمينا بحروف المد لأن مد الصوت لا يكون في شيء من الكلام إلا فيهن مع ملاصقتهن لساكن بعدهن أو همزة قبلهن أو بعدهن ولأنهن في أنفسهن, في أنفسهن مدات والالف هي الأصل في ذلك والياء والواو مشبهتان بالالف وإنما أشبهت الالف لأنهما ساكنتان كالالف ولأن حركة ما قبلهما منهما كالالف ولأنهما يتولدان من اشباع الحركة التي قبلهما كالألف ولأنهما يعرب بهما كالألف ولأنهما يبدلان من الألف والألف تبدل منهما في أشباه لهذا وإنما سمين بحروف اللين لأنهن يخرجن من اللفظ في لين من غير كلفة على اللسان واللهوات بخلاف سائر الحروف وإنما ينسللن بين الحروف عند النطق بهن سلالا بغير تكلف السادس عشر حرفان لين وهما الواو الساكنة التي قبلها فتحة والياء الساكنة التي قبلها فتحة وإنما سميتا بذلك لأنهما يخرجان في لين وقلة كلفة على اللسان لكنهما نقفتا عن مشابهه الألف لتغير حركة ما قبلهما عن جنسهما فنقصت المد الذي في الألف وبقي فيهما اللين لسكونهما فسميتا بحرفي اللين السابعة عشر الحروف الهوائية وهي أيضا حروف المد واللين المتقدمة الذكر وإنما سميت بالهوائية لأنهن نسبن إلى الهواء لأن كل واحدة منهن تهوي عند اللفظ بها في الفم فعند خروجها في هواء الفم وأصل ذلك الألف والواو والياء ضارعة الألف في ذلك والألف أمكن في هواء الفم عند خروجها من الواو والياء إذ لا يعتمد اللسان عند النطق بها على موضع من الفم ألا ترى أن النطق بهذه الحروف إنما هو فتح الفم أو ضمه بصوت ممتد أو غير ممتد حتى ينقطع مخرجه في الحلق وأصل ذلك الألف الثامن عشر الحروف الخفية وهي أربعة الهاء وحروف المد واللين المتقدمة الذكر وإنما سميت بالخفية لأنها تخفى في اللفظ إذا درجت بعد حرف قبلها إنما لفظها في هذا خفي بين حرفين أو بعد حرف أو حروف هواء ولخفائلها قووها بالزوائد على ما تقدم ذكره ولخفائلها جاز لبعض العرب أن يحذف الواو بعد الهاء إذا كان قبل الهاء ساكن وأن يحذف الياء بعد الهاء إذا كان قبل الهاء ساكن فيحذف لالتقاء الساكنين ولا يعتد بالهاء حاجزا لخفائها والألف أخفى هذه الحروف لأنها لا علاج على اللسان فيها عند النطق بها ولا لها مخرج تنسب على الحقيقة إليه ولا تتحرك أبدا ولا تتغير حركة ما قبلها ولا يعتمد اللسان عند خروجها على عضو من أعضاء الفم إنما تخرج من هواء الفم حتى ينقطع عن نفس والصوت في آخر الحلق ولذلك نسبت في المخرج إلى الحلق فهي قفية سلط ولذلك لا تكون إلا متصلة بما قبلها ولا تختلف حركة ما قبلها ولا تكون إلا شاكنة وقد ذكر بعض العلماء أن في الهمزة خفاء يسيرا وكذلك النون الساكنة فيها خفاء التاسع عشر حروف العلة وهي أربعة الهمزة وحروف المد والدين الثلاثة المتقدمة الذكر وإنما سميت بحروف العلة لأن التغيير والعلة والانقلاب لا يكون في جميع كلام العرب إلا في أحدها تعتل الياء والواو فتنقلبان ألفا مرة وهمزة مرة نحو كالا وقال وسقاء ودعاء وتنقلب الهمزة ياء مرة وواو مرة والفا مرة فتقول راس وبوس وبير وقد أدخل قوم في هذه الحروف الهاء لأنها تنقلب همزة في ماء وأيهاد لأن أصله ماء وهيهاد وشبه العشرون حروف التفخيم وهي حروف الإطباق المذكورة يتفخم اللفظ بها لانطباق الصوت بها بالريح من الحنك ومثلها في التفخيم في كثير من الكلام الراء واللام والألف نحو ربكم ورحيم والصلاة والطلاق في قراءة ورش والتفخيم لازم لسم الله جل ذكره إذا كان قبله فتح أو ضم نحو قال الله ويعلم الله وشبهه ولا تفخم اللام من قال إنما التفخيم في اللام المشدد من اسم الله جل ذكره والطاء أمكن في التفخيم من أخواتها الحادي والعشرون حروف الإمالة وهي ثلاثة أحرف الالف والراء وهاء التأنيث وإنما سميت حروف الإمالة لأن الإمالة في كلام العرب لا تكون إلا فيها لكن الالف وهاء التأنيث لا تتمكن امالتها إلا بإمالة الحرف الذي قبلهما والهاء لا يمال إلا في الوقف والراء والألف يمالان في الوقف والوقف ومعنى الإمالة أن تميل الفتحة نحو الكسرة وتميل الألف نحو الياء وإذا أملت من أجل الراء فلا بد من إمالة ما قبلها فإن كان ألفا فلا بد من إمالة ما قبل الألف لأن الألف لا تصل إلى إمالتها إلا بإمالة ما قبلها ومعنى الإمالة في الألف أن تمحو بها نحو الياء ولا تقدر على ذلك حتى تمحو بالفتحة التي قبلها نحو الكسرة فإذا قلت في دارهم أملت الألف لأجل كسرة الراء وأملت فتحة الدال لأجل إمالة الألف فالألف وهاء التأنيث يمالان في أنفسهما ويمال ما قبلهما من أجلهما والراء إنما يمال ما قبلها من أجلها إذا كسرت وكان قبلها ألف وتمال هي من أجل غيرها نحو ترى واشترى فافهمه الثاني والعشرون الحروف المشربة ويقال لها المخالطة بكسر اللام وفتحها وهي الحروف الستة التي ذكرنا ان العرب اتسعت فيها فزادتها على التسعة والعشرين الحروف المستعملة نحو الصاد بين الصاد والزاي وهمزه بين بين وشبه ذلك فهي مشربه بغيرها وهي مخالطه في اللفظ لغيرها وهي مخالطه لان غيرها يخالطها في اللفظ الثالث والعشرون الحرف المكرر وهو الراء سمي بذلك لانه يتكرر على اللسان عند النطق به كأن طرف اللسان يرتعد به وأظهر ما يكون ذلك إذا كانت الراء مشددة ولا بد في القراءة من إخفاء التكرير والتكرير الذي في الراء من الصفات التي تقوي الحرف والراء حرف قوي للتكرير الذي فيه وهو شديد أيضا وقد جرى فيه الصوت لتكرره وانحرافه إلى اللام فصار كالرخوة لذلك الرابع والعشرون حرفا الغنه وهما النون والميم الساكنتان ثم يتاب بذلك لأن فيهما غنة تخرج من الخياشيم عند النطق بهما فهي زائدة فيهما كالإطباق الزائد في حروف الإطباق وكالصفير الزائد في حروف الصفير فالغنة من علامات قوة الحرف ومثلهما التنوين الخامس والعشرون حرفان حراف وهما اللام والراء وإنما سميا بذلك لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصل بمخرج غيرهما وعن صفتهما إلى صفة غيرهما أما اللام فهو من الحروف الرخوة لكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدة فلم يعترض في, في منع خروج الصوت اعتراض الشديدة ولا خرج معه الصوت كله خروجه مع الرخوة فسمي منحرفا لانحرافه عن حكم الشديدة وعن حكم الرخوة فهو بين الصفتين واما الراء فهو حرف انحرف عن مخرج النون الذي هو اقرب المخارج اليه الى مخرج اللام وهو ابعد من مخرج النون من مخرجه فسمي منحرفا لذلك وقيل إنما سميت الراء منحرفة لأنها في الأصل من الحروف الشديدة لكنها انحرفت عن الشدة إلى الرخاوة حتى جرى معها الصوت ما لا يجري مع الشديدة لانحرافها إلى اللام وللتكرير الذي فيها ولولا ذلك لم يجري معها الصوت عند النطق بها لأن الأغلب عليها الشدة والحروف الشديدة لا يجري معها الصوت على ما قدمنا من الشرح السادس والعشرون الحرف الجرسي وهو الهمزة سميت بذلك لأن الصوت يعلو بها عند النطق بها ولذلك استثقلت في الكلام فجاز فيها التحقيق والتخفيف والبدل والحذف وبين بين وإلقاء الحركة والجرس في اللغة الصوت فكأنه الحرف الصوتي أي المصوت به عند النطق به وكل الحروف يصوت بها عند النطق بها لكن الهمزة لها مزية زائدة في ذلك فلذلك تثقل الجمع بين همزتين في كلمة حتى إن أكثر العرب لا تستعمل لأن الصوت في ذلك يتكرر بتكلف شديد بغير واسطة بين الهمزتين فيكون صوتا شديدا قويا فيصعب ذلك وقد احتمله بعض العرب إذا كانت الهمزتان من كلمتين أو في تقدير ما هو من كلمتين ولذلك قال الخليل في الهمزة إنها كالتهوع وقال مرة أخرى كالسعله فلما كانت الصوت بها زيادة فلما كانت الصوت بها زيادة على الصوت على سائر الحروف نسبت إلى تلك الزيادة فقيل لها الحرف الجرسي وقال الخليل الجرس الصوت ويقال جرست الكلام تكلمت به أي صوتت به ويقال أجرس الحلي إذا صوت السابع والعشرون الحرف المستطيل وهو الضاد. سميت بذلك لأنها استطالت على السمع عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج اللام وذلك لما جتمع فيها من القوة بالجهر والإطباق والاستعلاء فقويت بذلك واستطالت في الخروج من مخرجها حتى اتصلت باللام لقرب مخرج اللام من مخرجها الثامن والعشرون الحرف المتفشي وهو الشين سميت بذلك لأنها تفشت في مخرجها عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج الضاء وقد قيل إن في الثاء تفشيا ومعنى التفشي هو كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك وانبساطه في الخروج عند النطق بها وقد ذكر بعض العلماء الضاد مع الشين وقال الشين تتفشى في الفن حتى, تتخ... حتى تتصل بمخرج الضاء تتفشى حتى تتصل بمخرج اللام قال وسمي هذان الحرفان المخالطين لأنهما يخالطان ما يتصلان به من طرف اللسان التاسع والعشرون والثلاثون الحروف المصمتة والحروف المذلقة فبهذين اللقبين لقب ابن دريد الحروف كلها قال ومعنى المصمتة على ما فسره الأخفش أنها حروف أصمتت أي منعت أن تختص ببناء كلمة في لغة العرب إذا كترت حروفها لاعتياصها على اللسان فهي حروف لا تنفرد بنفسها في كلمة كثيرة الحروف أعني على أكثر من ثلاثة أحروف حتى يكون معها غيرها من الحروف المذلقة وذلك لاعتياصها وصعوبتها على اللسان فمعنى المصمة الممنوعة من أن تنفرد في كلمة طويلة من قولهم صمت إذا منع نفسه الكلام ومعنى الحروف المزلقة على ما فسره الأخفش أنها حروف عملها وخروجها من طرف اللسان وما يليه من الشفتين وطرف كل شيء زلقه وسميت بذلك إذ هي من طرف اللسان وهو زلقه وهي أخف الحروف على اللسان وأحسنها انشراحا وأكثرها امتزاجا بغيرها وهي ستة أحرف ثلاثة تخرج من الشفه ولا عمل لللسان فيها وهي الفاء والباء والميم وثلاثة تخرج من أسلة اللسان على مقدم الغار الأعلى وهن الراء والنون واللام يجمع الستة هجاء قولك سر من لب فهذه الستة هي المزلقه والمصمتة وهي ما عدا هذه الستة من الحروب وهي 22 حرفا ثلاثة منها معتلات وهن الواو والياء والهمزة وتسعة عشر صحاح والالف خارجة عن المزلقة والمصمته لأنها هواء لا مستقر لها في المخرج فلست تجد كلمة كثرة حروفها في كلام العرب إلا وفيها حرف من الحروف المزلقة السته المذكورة أو الألف ولا تنفرد المصمتة بكلمة تكثر حروفها فعرف هذا الأصل فإنه أصل مثقف لكلام العرب دال على حكمة الله جل ذكره في لغتها منبه على أن في الحروف مستثقلا ومستخفا الحادي والثلاثون الحروف الصم وهي الحروف التي ليست في الحلق وهي ما عدت سبعة الأحرف الخارجة من الحلق وهي الهمزة والهاء والألف والعين والحاء والغين والخاء فما عدا هذه السبعة الأحرف يقال لها الصم وإنما سميت صما لتمكنها في خروجها من الفم واستحكامها فيه يقال للمحكم المصم حكاه الخليل وغيره قال الخليل في كتاب العين والحروف الصم التي ليست من الحلق انتهى الشريط الاول من كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوه لأبي محمد مكي ابن طالب القيسي المتوفى سنة سبع و...